「あなたはあなたの声をかけたので ا وضجت الملائكه تهليلا وتمجدا واستغفارا سبحان الله الحمد لله ولا إ ل ه الا الله والله أ ك ب ر سبحان الله الحمد لله ولم تزل امه ترى انواعا من فخره وفضله إ ل ى ن ه ا ي ة تمام حمله فلما ا ج ت ث ب يطلق ب إ ذ ن رب الخلق وضعت الحبيب وضعت الحبيب وضعت الحبيب صلى الله عليه وسلم ساجدا شاكرا ح م د ا ك أ ن ه البدر في تمامه و ع ل الكيام صلى الله عليه وسلم a l l a h u a l i wa l a m a h m a sallam a r a m a t u a h a b a r a k a a b a b i s a l a t a b a r a k k a يا الله, ببركة محمد يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي ا الله, الله ربي فارحمنا جميعا يا الله يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله في ب ر ك ه الهادي محمد يا